بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشطرون ما تتبصر ويبصر Blah, blah, blah. Mm hmm. I'm oh, no. no oh. Aren't they? جَنَّاتٍ نَعِيمٍ أَفَلَا يَعْلَمُونَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَفْتَحُونَ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْهَا إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقي وجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون إلى وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنسر وَأُمِّل لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ بِمَا غَرِمُوا 122. أما عندهم الغيب فهم يكتبون 123. واصبر لحكم ربك ولا تكون صاحب الله al